إن ا ل ل ه مع الذين الاحسان ذ ي ن ل ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والدوز عبدالله تقدم ه عنه من أن فوائده بالآدام الأكل و الشرب ان يجلس ا ل إ ن س ا ن و يشرب و أ ن يسمي الله جل و علا و أ ن يحمل الله جل و علا على فعل الخير فحمد الله ثم شرب ا ل ف ض ل و من فوائدها ان ت ا خ القوم آ خ ر ه م و ان صاحب الدار آ خ ر ه م أ ق ل ا و شربا إ ل ى غير ذلك من الفوائد و ا ل أ د ا ب ا ل ع ظ ي م ة ف ا ل ن ق ص و د ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى بعض ما كان عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ل ت و ا ض ع و الرحمه والكرم والجود فكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ر م الناس وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ د و د الناس وكان أ د و د ما يقول في رمضان حين يقام ج ب ر ي ن فيدائسه ا ل ق ر آ ن فهذه بعض أ ل اخلاقه ق ه جانب في ي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا الأخلاق. العقيدة. ثم العبادة. من أحب النبي عليه أ وذكرنا من النبي العقيدة العبادة ل ع ي ثم أحب فالعقيده لا بد أ ن يرتدي بعبادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان من أ ك ث ر الناس اجتهاد ا في العباد ة كان كثير الصيام وكثير القيام وكثير ا ن ك ا ل ق ر ا ء ة والتلاوي كلام الله عز وجل وكثير ا ن ك الذكر وكثير ا ل ا س ت غ ف ا ر فمن ا ح ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا بد أ ن يحاذر على الواجبات الفرائض ويحارب على السلم والمستحبات ويكثر من القيام ويتشب ه ب ه صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي ا ل ع ب ا د ة فهذه الجوانب ا ل ث ل ا ث ة ت ت م ث ل فيها م ح ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي جوانب ا ل ط ا ع ة و ا ل ق د و ة لقوله تعالى لقد كان يقول في رسول الله أ س ب ت ح س ن و إ ذ ا ح ب ا ل إ ن س ا ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا بد أ ن يطيعه فاذا اعطاه كانت ا ل م ح ب ة م ح ب ة مزوره وكان ابن عالم ء ا ح ب ة يحتاج الى دليل و برهان كما قال القائل قديما تعف وأنت صعف فضع الرسول م ب هذا محال في القياس ب د ي ع لو كان حبك صادقا ل أ ط ع ت ه إ ن ا ل م ح ب ة لمن يحب م ط ي ع فهذا جانب من أ خ ل ا ق ه اخيرا جانب من معجزاته عليه الصلاة、والسلام. ونذكر في ذلك للنبي ع ا ل ص ل ا ة والسلام وعيدا رواه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 لما ترك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جزع ا ل ن خ ل ة و ف ع د المنبر قال ابو هريره فصاحت ا ل ن خ ل ة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاذى أ ن تنشقع وفي ر و ا ي ة فجعلت تبكي بكاء ل ص ب ي فنزل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فرمى الى صدره فسكتت وفي ر و ا ي ة فسكتت سمع و ا جميع ا ل ص ح ا ب ة ا ل حاضرين في المسجد صياح النخله بين يديه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونزوله من المنبر وضمها ل ل ى صبره فسكتت يعني جعل يسكتها كما يسكت الطفل الصغير عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا يدل على انه هذه النباتات ت غ ي ر على رزق ه جل و ع د بينها ا ل غ ي بينها ر ة ا ل غيره ة ت ح أن ي ذ ك ر ن يجب ان ع يكون أ ي ط ا ع ا ل ف ر ا و ع ل ا ع ل ي ه ا ق ل و ن ه ويسالونه ويسالونه ويسالونه و ي س م ل و ن ه و ي س ا ل ل ه ويسالونه ل ي س ا ل و ا ه و ل س ا م عشرات ا ل م و ج ه ا ت ك ا ل و ن ه و ي ش ا ه د و ه ا أ و ي س م ل و ن ه ف ي س ا ل و ن ه و ي م ا ن و ي ز د ا د ا ل ب ا ع و ي ز د ا ل و ن ه و ي م ا ل و ل ه و ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ي ز د ا د ت م ه و ب س ا ل و ن ه ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ه ذ ا م ا أ ر د ن ا ه ن ي ك ر ل ل ن ا س ف ي هذه ا ل ك ل م ا ت بعنوان هذا الحبيب يا محب فالله جل وعلا ا س أ ل أ ن يعيننا على اتباع سنته و ا ل ا ع ت د ا ء به عليه الصلاه والسلام إ ن ه جواد كريم و أ ن يرزقنا شفاعته و أ ن يبقينا من حوده ش ر ب ة لا ن ب م بعدها أ ب د ارداف وقل و اللهم ا ب وعلى وصحبه أجمعين ل ل ه ي عليكم ك م والسلام ورحمة, الله ورحمة, الله ورحمة الله.